اقتلوا يوسف او اطرحوا ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وانا له لناصحون ارسلوا معنا غدا يوتع ويلعب وانا له لحافظون قال اني ليحسن لي ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذيب وانتم عنه غافلون قالوا لئن له الذيب ونحن عصبه النائب لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب واوحينا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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبروا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فبعثوا والدهم فادلل وهو قال فادلل وهو قال يا بشرى يا هذا غلام واسروا بضاعه والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اجتلاه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الحديث. والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وولقت البواب وقالت هي لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثوا الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا الاراء برهان ربه كذلك لنصرف فعنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء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 وما رأى قمصا قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة مرعة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شقفا حبا إنا لنراها في ظلال فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم واعددت لهم متكئا واتت كل واحده منهم نسكينا وقالت اخرج عليهم فلما رعيناه اكبرناه وقطعت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 قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إلي وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَعْصُهُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُ ودخل معه السجن فتيان قال احد ما اني اراني اعسر خمرا وقال اخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تابل الطير من نبذنا بداوينه ان نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام إلا نبأتكما بتاوينه قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تربت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بناخرة كافرون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 ما تعبدون من دونه إلا اسماء ما تعبدون من دونه إلا اسماء أن سميتهم هاتوم وأباكم ما غزا الله بها من سلطان إن الحكم لله لله أمر الله تعبدوا ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن يا صاحبي السرني ارباب متفرقون خيرن من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها لا تعبدوا إلا إياك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب ايسرني أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسقب فتاك الطير من رأسه قذي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي منه مذكرني فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني ألا سبع بقرات سمان يا كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضن وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي <تصفيق> قالوا أضاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادغر بعد أمةنا أنبعكم بتاويله فأرسلون يوسف ايها الصديق يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلن سبع رجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا ما ثم ياتي من بعد ذلك سبعوا شداد يا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم ياتي من بعد ذلك عاموا فيه غاف الناس وفيه يعصرون وقال الملك اوتوني به فلما جاء اسالوه ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكن اذ راوتم يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز لا انا حصحص الحق الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيداً خائلين وما أبرر نفسي إن النفس لأمسك فلما كلمهم قال إنك اليوم لدينا مكين نميم قال اجعلني على خسالي حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فارفا وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخلكم من بيكم ألا ترون أن يخوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم ذا هو انا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا طلبوا الى اهلهم لعلهم يوجعون فلما رجعوا بلا ابيم قالوا, قالوا يا أبانا منع الكين فأرسل معنا رُونَ حَافِظُونَ قَالُوا لَأَنَا لَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا مَا نبغي. هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَلَمْ كبير يسير ولن نرسله معكم حتى موثقا من الله نتات منيبه نتات منيبه الا أن ما ام يعنكم من الله من شيء ان الحكم الا الله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابا الله ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان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 جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذنوا الذين نية والعير إنكم نسالقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حم بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جبنا لنفسد في الأرض وما كن. سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحيه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأرعيتهم قبل وعاء يخيه ثم استخرجها من وعاء يخيه كذلك كذنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه سوى يزغ في نفسه ولم يغديها لهم. قالوا ثم شر ما والله أعلم بما تصفون. قالوا إلا من وجدنا مت على عينه إن هذا الظالمون فلم منه خلاصوا نجيا, نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا, ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثبا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلنبرح نرض حتى ياذن لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى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 قال بلسونتكم انفسكم امرا فصبرون جميل قال انفسكم امرا فصبرون جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا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 أسو من الروح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا برضاعه فأوفننا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بمسف وأخيه إذا كنتم جاهلون قالوا أنك لأنفرون بَوَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ وَجْرَ الْمُحْسِنِينَ قَالُوا تَالَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَفَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اذهبوا قال قَالَ أَلَمْ أَكُن لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا قَالُوا يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَمْعًا رَبِّي إنه هو الغفور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 قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعدها النزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض أنت ولي في الدنيا وداخله توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء غيب وحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسألهم عليه من إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان حاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئس الرسل وظنوا وأنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عذرة لأن الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومي